وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عنيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما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 நிமூச இல்ல குழிம் ஃபிர் ஊனவல இம் ஐயினும் வ இன்னுல அறி வ இன்னுல மினல் முசரிஃபீன்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 وَنجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين இவுனு ரொனூ عَلَى عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ على قُلُوبِهِمْ فَلَا حَتَّى சலயூ الْعَذَابَ ஹத்திம்